غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا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 وتَرَنَاسَسُكَرَ وَمَا هُم بِسُكَرَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْقٍ مَرِيدٌ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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضى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 سمع الله لمن حميده ربنا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 بِسَلَمَولَا وَلَبِئْسَ الْعَشِير إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إن الله يفعل ما يريد